يسألونك عن لهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنسات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مَعَ المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن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 مريض لو به ألم من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 فَمَن تَرَضَى فِي جِنَّ الحجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي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 ثم أتيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله رسول رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو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 حسنة وفي الأخنة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب